ش بِسمِ اللَّه الرَّحشْنَانِ الرَّحشم إذَا جَ أَكَمُنَافِقُونَ قالَاوا نَشحَدُ إِكَ رَسُون اللَّهِ وَلَّهُ يَعلَمُ إِ كَلَ رَسُولُهُ وَلهَّهُ يَشْحَدُ إمُنَافِكِينَ لَكَاجِبُون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 هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يتغفر لكم رسول الله لوو رؤوتهم لو ورؤوتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أكثر فرش لهم أم لم تكتغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم وَمَُّين يَقولُونَ لثُم فِقُ عَلَ مَنْ يع دَوكُون اللهِ حَ يَ صَّْ وَلِلهِ خَذ إ السَّمَا وَك وَالأَبْ وَلكِ المُناتِتينَ لَا يَسقَ يقُولونَ لئن رجعنا إِنَّ الَّذِينَ يُخْرِجُونَ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ رَغَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ لَا يُقَاتِلُونَ أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخافرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من ولن يؤثر الله نفلا إذا جاء أجلها والله خبير بما